Я шеїд, я шеїд, я шеїд, я шеїд. يا شهيد رفع الله به يا شهيد جبهه الحق على طول المدى يا شهيد يا شهيد رفع الله به يا شهيد جبهه الحق على طول المدى شهيد سوف تبقى في الحنا سوف تبقى في الحنا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا علما يا شهيد هاديا للرك برمزا للفداء يا شهيد سوف تبقى في الحنايا علما يا شهيد هاديا للرك برمزا للفداء يا شهيد ما نسينا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 я шеїд, я шеїд ولك الحقد بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ولك الحقد بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ناسي الفجار في نشوتهم يا شهيد أن نور الله لا لن يخمد يا شهيد ناسي الفجار في نشوتهم يا شهيد أن نور الله لا لن يخمد يخمد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد أمتراهم عشية أبصارهم يا شهيد هافلوا البدر حلالا والدا يا شهيد أمتراهم عشية أبصارهم يا شهيد هافلوا البدر حلالا والدا يا شهيد سيدا عشت على أرض الوراء يا شهيد مطمئن النفس لبيت النداء يا شهيد سيدا عشت على أرض الوراء يا شهيد مطمئن النفس لبيت النداء لبيت الندى يا شهيد زيدا عشت على ارض الوراى يا شهيد ما الا النفس لبيت الندى يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد, يا شهيد.